Allahu akbar! living فَرَعُونَ وَهَمَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرُونَ كَذَابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ يَدِنَا قَالُوا أُطْلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحِيُّونَ سَائِعِهِمْ وَمَا كيد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدع دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يذتم إيمانه أثقسلون رجلا أن يقول ربي الله وقل يا كيه بالباث من ربكم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 قُرُونًا مِّن بأس الله إن قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أرى وَمَا أهديكم إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمن يا قوم إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ مثل يوم الأحزاب. Mithle dأb قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ عَدِي رَسولا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَاب الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ أَتَاهُمْ عند اللَّهِ وعند الذين آمنوا. يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإن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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَنْفِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مِمَّا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ السُّوءُ النار العرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله أكبر